قال المؤلف أثابه الله قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر العصر اسم للزمن كله أو لجزء منه ولذا اختلف في المراد منه حيث لم يبين هنا فقيل هو الدهر كله أقسم الله به لما فيه من العجائب أمة تذهب وأخرى تأتي وقدر ينفذ وآية تظهر وهو هو لا يتغير ليل يعقبه نهار ونهار يطرده ليل فهو في نفسه عجب كما قيل موجود شبيه المعدوم ومتحرك يضاهي الساكن وكما قيل وأرى الزمان سفينة تجري بنا نحو المنون ولا نرى حركاته فهو في نفسه آية سواء في ماضيه حيث لا يعلم متى كان أو في حاضره حيث لا يعلم كيف ينقضي أو في مستقبله واستدل لهذا القول بما جاء موقوفا على علي رضي الله عنه ومرفوعا من قراءة شاذ والعصر ونوائب الدهر وحملت هذه القراءة على التفسير إذ لم تصح قرآنا وهذا المعنى مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعليه قول الشاعر سبير الهوى وعر وبحر الهوى غمر ويوم الهوى شهر وشهر الهوى دهر وقيل العصر هو الليل والنهار قال حميد بن ثور ولي البث العصران يوم وليلة إذا طلبا أن يدرك ما تيمم والعصران أيضا الغدات والعشي كما قيل وأمطله العصرين حتى يملني ويرضى بنصف الدين والأنفر عغم والمطل التسويف وتأخير الدين كما قال كثير قضى كل ذي دين فوفى غريمه وعزة ممطول معن غريمها وقيل إن العشي ما بعد زوال الشمس إلى غروبها وهو قول الحسن وقتاده ومنه قول الشاعر تروح بنا يا عمرو قد قصر العصر وفي الروحة الأولى الغنيمة والأجر وعن قتادة أيضا هو آخر ساعة من ساعات النهار لتعظيم اليمين فيه وللقسم بالفجر والضحى وقيل هو صلاة العصر لكونها الوسطى وقيل هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو زمن أمته لأنه يشبه عصر عمر الدنيا قال المؤلف أثابه الله والذي يظهر والله تعالى أعلم أن أقرب هذه الأقوال كلها قولان إما العموم بمعنى الدهر للقراءة الشاذة إذ أقل درجاتها التفسير ولأنه يشمل بعمومه بقية الأقوال وإما عصر الإنسان أي عمره ومدة حياته الذي هو محل الكسب والخسران لإشعار السياق ولأنه يخص العبد في نفسه موعظة وانتفاعا ويرشح هذا المعنى ما يكتنف هذه السورة من سورة التكاثر قبلها والهمزة بعدها إذ الأولى تذم هذا التلحية والتكاثر بالمال والولد حتى زيارة المقابر بالموت ومحل ذلك هو حياة الإنسان وصورة الهمزة في المعنى نفسه تقريبا في الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده فجمع المال وتعداده في حياة الإنسان وحياته محدودة وليس هو مخلدا في الدنيا كما أن الإيمان وعمل الصالحات مرتبط بحياه الإنسان وعليه فإما أن يكون المراد بالعصر في هذه السورة العموم لشمول الجميع والقراءة الشاذة وهذا اقواها وإما حياة الإنسان لأنه ألزم له في عمله وتكون كل الإطلاقات الأخرى من إطلاق الكل وإرادة البعض والله تعالى أعلم وقوله إن الإنسان لفي خسر لفظ الإنسان وإن كان مفردا فإن أل جعلته للجنس وقد بينه الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في دفع إيهام الاضطراب وتقدم التنبيه عليه مرارا فهو شامل للمسلم والكافر إلا من استثنى الله تعالى وقيل خاص بالكافر والأول أرجح لعمومه وقوله إن الإنسان لفي خسر جواب القسم والخسر قيل هو الغبن وقيل النقص وقيل العقوبة وقيل الهلكة وكل ذلك متقارب وأصل الخسر والخسران كالكفر والكفران وهو النقص من رأس المال ولم يبين هنا نوع الخسران في أي شيء بل أطلقه ليعم وجاء بحرف الظرفية ليشعر أن الإنسان مستغرق في الخسران وأنه محيط به من كل جهة ولو نظرنا إلى أمرين وهما المستثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر السورة والسورة التي قبلها لاتضح هذا العموم لأن مفهوم المستثنى يشمل أربعة أمور هي عدم الإيمان وهو الكفر وعدم العمل الصالح وهو العمل الفاسد وعدم التواصي بالحق وهو انعدام التواصي كلية أو التواصي بالباطل وعدم التواصي بالصبر وهو إما انعدام التواصي كلية أو الهلع والجزع وفي السورة التي قبلها تلح الإنسان بالتكاثر في المال والولد بغية الغنى والتكثر فيه وضده ضياع المال والولد وهو الخسران فعليه يكون الخسران في الدين من حيث الإيمان بسبب الكفر وفي الإسلام وهو ترك العمل وإن كان يشمله الإيمان في الاصطلاح والتلهي في الباطل وترك الحق وفي الهلع والفزع ومن ثم ترك الأمر والنهي بما فيه مصلحة العبد وفلاحه وصلاح دينه ودنياه وكل ذلك جاء في القرآن ما يدل عليه أما الخسران بالكفر فكما في قوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقوله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله أي لأنهم لم يعملوا لهذا اللقاء وقصروا أمرهم في الحياة الدنيا فضيعوا أنفسهم وحظهم من الآخرة وأما الخسران بترك العمل فكما في قوله تعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم لأن الموازين هي معايير الأعمال كما تقدم في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومثله قوله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا لانه سيكون من حزب الشيطان والله تعالى يقول الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون اي بطاعتهم اياه في معصيه الله واما الخسران بترك التواصي بالحق فليس بعد الحق إلا الضلال والحق هو الإسلام بكامله وقد قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وأما الخسران بترك التواصي بالصبر والوقوع في الهلع والفزع فكما في قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين أيها المستمعون الكرام كان هذا ما سمح لنا به وقت اللقاء ولم تزل لحديث المؤلف حول الآية بقية نأتي عليها في لقائنا القادم إن شاء الله